الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ونزل التوراة والإنجيل من قبله دلنا وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءِ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم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 في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضل والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل